نَافِذَ العَوْنَ عَلَى فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يذْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاؤُهُمْ انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم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 وَقَالَتْ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمْ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 ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة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 ضَلٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فغفر له إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتُنْصِرَهُ بِالْمَلْسِ يَسْتَغْرِقُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا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 118. تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين 119. وجاء رجل من قص المدينة يسعى قال يا موسى إني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 ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من النار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 مَتَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقَدْ جَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ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 إن خير من استاجرت القوي لمين قال إني أريد أن ننكحك إحدى بنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما عيد انا شق علىيك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ايما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل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 إِنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنَا أَلْقِي عَصَايَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تخف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 قال رَبِّ اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخيا هارون هو افصح مني لسانا واخيا هارون هو افصح مني لسانا فارسلهما معي 117. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون 118. سَبَآ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَلَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النام وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنَ الْمَقْبُوحِينَ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 وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قُرُونًا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا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 مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء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 كَاثِرُونَ قُل فَاتُبْ بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى بَيْنَهُمَا اتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمَنَّ مَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ ضَلَّ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 وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُوتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمَنَا مِنَا تُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمَ هْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطْلَتْ مَعِيشَتَهَا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 افلا تعقلون افما وعدناهم وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه ثم هو القيامة من المحضرين وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم لنباء يومئذ فهم لا يتساءلون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 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ وإن جعل الله عليكم الليل سرمدن إلى يوم القيامة من الله غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدن إلى يوم القيامة من الله غير الله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 ما كانوا يذرون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنؤ بالعصبه اول القوه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 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَاقَىٰ إِلَّا الصَّابِرُونَ تَخَسَّفَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ إِنَّ إلك كَيْدَ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَنَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا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 ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إله ناخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون